Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın duası Allahümme inni es'elüke bi Muhammedin nebiyyik ve İbrahim khalilik ve Musa neciyik ve İsa kelimetik ve ruhik ve bi kelami Musa ve İncil-i İsa ve zeburi Davuda ve Furkan-i sallallahu aleyhi ve sellem bi kulli vahyin ev haytehu ev gada'in gada'ytehu ev sâilin e'zayteh أو غني أفقرته، أو فقير أغنيته، أو ضال هديته وأسألك باسمك الذي أنزلته على موسى صلى الله عليه وسلم وأسألك باسمك الذي تثبت به أرزاق العباد وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فاستقرت وأسألك باسمك الذي وضعته على السماوات فاستقلت وأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فأرست، وأسألك باسمك الذي استقل به عرشك، وأسألك باسمك الطاهر المطهر الأحد الصمد الوتر المنزل في كتابك من لدنك من الفوز المبين، وأسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك.